اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا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 كان على ربك و ع د م س ؤ و ل ا ويوم ي ح ش ر ه م م ا ي ع ب د و ن من دون ا ل ل ه ف ي ق و ل أأنتم أ ض ل ت م ع ب ا د ه ؤ ل ا ء أ م هم ض ل و ا ا ل س ب ي ل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 فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ن ذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياتون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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم اعتوا عتبا كبيرا يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا و ق د امنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا م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 اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا انصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه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 ل ن ح ي ل ه ب ل د ة ي ت و ن س ر ي ه م م ا خ ل ق ن ا أ ن ع ا م ا و أ ن ا س ي كثيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب ثراه وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا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 أ َ ن َ س ْ ج ُ د ُ لما َِ ت َ أ ْ م ُ ر ُ ن َ ا وزادهم َََُ ن ُ ف ُ و ر ا تبارك ََََ الذي َِّ جعل َََ في ِ السماء ََّ بروجا ُُ وجعل ََََ فيها َِ سراجا َِ وقمرا ًَ منيرا ً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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما انها ساءت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 ومن ََ تاب وعمل ََِ صالحا َِ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ يتوب َُُ الى َ الله َِّ متابا ََ والذين َََِّ لا َ يشهدون َََُْ الزور َُّ و َ إ ِ ذ َ ا مروا َُ باللوم ََِِّ ر ُ و ا كراما ًَِ